بسم الله الرحمن الرحيم أنفلا يمرى آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بنين أتخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عذو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرض يخل لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم فالحين قال قائل منهم لا تقتلو يوسف وأنقوه في غيابة الجب يلتقطه بَعْضُ السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسيه معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذرني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا إباه إسحٰٓأني يبكون، قالوا يا أبائِنَ ذهبنا نستبق وتوكنا يوسف عندما ماتنا فأكله النّئب، فأكله الذئب وما أم تبِّمُؤْمِنِ الْمَاء ونوكنا خادِقين، وجاءوا على قميصه بدمٍ كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعام على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلابا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرآب نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلطين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب وَأَلْفَى يَتِيمَهَا نَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوًءَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ وَذَكِيًا نَفْكِي وَشَهِدَتْ آهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إن أنا نراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أُوْصَلَتْ إلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمْ مُتَكَأَّنَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ تِكْنَ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَ لَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وقلنا حاشا اللهما هذا بشرا إن هذا إلا ملئ قوم كريم قالت فذلك النذل الذي لمتنني فِيهِ فيه ونا قد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجلا ونا يكون من الصاغرين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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السحن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهها فَمَيْتُمُهَا أَن تُمُؤَ أَبَاكُمْ مَا أَنْذَرَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِّي حُكْمُ رَبِّ اللَّهِ لِلَّهِ أَمْرَ تعبد أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاً ذَلِكَ الْذِّنُّ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فأن ساه الشيطان ذكر ربه فِي في السجن بضعة سنين. وقال الملك إنني أرى سبع بقاطين شمالي يأكلهن سبع عجاف وسبعة بلات خض وسبعة بلات خضر وأخر يابسات. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم لرويا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتؤويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون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 قال تزرعون سبعين ذابا فما حفظتم فذروه في صوبنه إلا قليلا من ما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبعون صدا دل يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا من ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الوسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبتن إذ راوتتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وقال الملك اتوني به أتخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عنيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 ولم ما جهزهم بجهازهم قال أطوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفر كيل وأنا خير المنذين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا وقلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا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 وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنْ لِحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَلَمَّا أَدَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٍ إلا حاجة في النفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أأوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئف بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَادِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْسُدُونَ قَالُوا نَفْتِدُ ضَوَاعَى الْمَلِكِ وَرَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا به زعيم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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم اتخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات ممن نشاء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 قالوا يا أيها العزيز إننا هو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا أمن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنّا للغيب حافظين وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وأن بالصدقون قال بل فولت لكم أنفثكم أمر فصدر جميل عسى الله أن يأتي نبهم جميعا عسى الله أن يأتي إنه هو العلي الحكيم، وتولى عنهم وقال يا أتى على يوسف وبيضت مِنَ من الحزن، فهو كذين. قالوا تَالَ الله تَفْتَأُ تَبْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه لا ييأة من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا نخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هأذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين وَلَمَّا فُصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَهُ لَأَنْتُمْ فَنَدُونَ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَمْجَأَ أن الْبَشِيرُ أَنْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ كَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما ما أتعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخَلُوا مِصْرَ إِمْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِي الرُّؤْيَةَ بَيْوَ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّهَا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 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمدوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أن مِنَ المشركين وما أوف الله من قبلك إلا رجال دوحي إليهم من أهل القرى. أَفَلَمْ يَكِيرُوا فِي أَرْضِهِ يَوْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون